بسم الله الرحمن الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد هذه الندوات فيها خير كثير وفوائد جمه فينبغي لمن بلغه امرها ان يبادر الى الحضور والاستفاده ولو كان في بلاد اخرى او قريه اخرى فان العلم جدير بأن يرتحل إليه كما كان السنه الصالح يرتحلون من بلاد إلى بلاد لنقل العلم والرواية حتى في حديث واحد ولا سيما في هذا العصر الذي قلب فيه حلقات العلمية ينبغي لمن بلغه ندوة علمية في أي مكان أن يحرص على الحضور فيها والاستفاده منها في أي بلد وكذلك النساء ينبغي يستفيدنا من ذلك لكن بشرطة يخرجنا التحجبات والستراب بعيدات عن أسباب والنبي عليه الصلاه والسلام قال لا تمنعوا ايمان الله مساجد الله هذا في دمار ولا يخرجون تفهيمات بدون رائحه تفه النظر وكذلك العنايه بعدم الملابس اللافته للنظر او, أو التبرج او ما اشبه لكن ما يضر المجتمع فاذا خرجنا متحجبات والسترات بنيه صالحه ليسمعن الفائده ويخرجون حلقات العلم هذا امر طيب وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يخرجنا لخطمة العيد ليستفدنا من الخطب في أيام العيد لما فيها من الخير العظيم ولأن خطط تكرر بالعام والحاجة لها مأسة فلهذا أمر أن يخرجنا لفضولهن حتى أذكار وهذا مع ملاحظات ما تقدم من الحجاب والسجر والبعد عن أخباب الرجل إن شاء الله ما يسببه ذلك من إيجاد المكبرات في المصابع الشرقيه حتى تكون فائدة للجميع تامة إن شاء الله كما نأسلم الإشارة على وجود سماعات في المنارات متصلة بهذا حتى يسمع هذه الندوات من يمر ومن كان بعيدا عنها بعض البعد ليحضر ويستفيد لأن بعض الناس قد يمروا ولا يدري عن هذه الندوات وينبغي لكل من الإخوان أن يبلغ من وراءه كما تقدم في بعض الندوات وفي بعض أنه ينبغي لكل من حضر العلم أن يبلغ ما يستفيد وما يكون عنده من علم قد ضبطه وحفظه بدليله ولاتبت حتى لا يقول إلا على الرصير أنه سمع كذا وحفظ كذا فيفيد غيره ولكن يجب يحذر أن يقول الشيء على غير وجهه فيضر المسلمين ويضر من نقل عنه حتى ينسب إليه ما لم يقل فلن يجتهد الناقل والمبلد أن ينقل كما سمع من غير سيادة وأن يكون حافظا لما سمع حتى لا يقرط معه غيره والسماعات سوف توجد إن شاء الله في بلارات وفي مصابح الشرقيه حتى يستفيد من يحضر من النساء ومن يمر من الناس فيما حول البسر نسأل الله لزمع التوفيق والهدايه في بعض الدول لا يستطيع المسلم أن يهاجر من بلده وذلك لنظام البلد نفسه ولا يسمحون له بالخروج فكيف يهاجر من بلده إذا كان يلقى المضايقة في دينه في بعض الدول لا يستطيع المسلم أن يهاجر من بلده وذلك لنظام البلد نفسه ولا يسمحون له بالخروج منها فكيف يهاجر من بلده إذا كان يلقى المضايقة في دينه اما سمعت الله يقول فاتقوا الله واستطعتم فالله يدفتق الله ما استطعته ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا ما استطعته فالله يقول بكتابه العزلة ملكا رجرة قال إلا المسرع فيه والنساء والدال المسرعات قد يكون لجهله وعدم مصيرته بالطرق قد يكون لقلة النذقة قد يكون لنظام الدولة يكون نظام الدولة بارع من الخروج يكون عبر الله فإذا وجد طريقا للهجرة ذا ذلك والله يعلم ما في الضمائر ويعلم الحقائق على هذا ومن صدق في طلب الهجرة يسأل الله أمره ومن عجز هو معدوم فليتق الله في مقابل وليحرص على الاختلاط بالاحياء والطيبين من المسلمين وليبتعد عن الأشرار هذا نوع من الهجرة وهو في بلاده لقد خطب خطيب جمعة فتكلم في الشيعة وتكلم عن خفسهم ومكرهم إلا أنه كفر الخميني ما رأيكم من كفر من كفر من يسأل ان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الشيعة أقسام كثيرة الشيعة أقسام حتى قال الشيرستان إنهم هنا وإثناء حزبا إثناء وإثناء فرقة هم طوائف ثمن منهم يعبدوا على يعب يعب دين ويؤلههم كعلي رب الله عنه والحسين حسن وحافظ والباق وال صادق ولههم من ألهاهم وجاء ليدعوهم من دون الله ويقول إنهم يعلمون الغير فهذا كافر سواء الخميني ولا غير الخميني ومن نبه على هذا ولكن يحبهم وجرت محبة فيها بعض الهم بعض البدع الزائدة ولكنها لا ترتقي الكفر بالله فهو مبتدع ولكن لا يكون كافران إلا إذا فعل ما يوجد الكفر من تعديههم وعبادتهم الله بالدعاء الدعاء والاستخاذ الشفاء المرضى ونصر العذاب وزعم أنهم يعلمون الغيب فهذا كفر اكبر واما الذين يسبون الصديق ويسبون عمر ويسبون جماعه من الصحابه فهؤلاء الغلال ومبتدعون بدعه العلماء وهم من أحبة الناس بهذا العمل ولكن في كفرهم نظر في كفرهم خلاف كفرهم مالك بن انس رحمه الله وجماعه وقال ان بغضهم الله من الصحابه ليوجو كفرهم لان الله قال عن الصحابه ليغيظ بهم الكفار والذين يعترضون الصحابه يبغضونهم كفار من هذه الايه الكريمه ولان الصديق راس المسلمين وامام المسلمين بعد نبيه الله صلى الله عليه وسلم فاذا كفر, كفر الصديق وسب الصديق وسب عمر من بغي هؤلاء واعزاء الصحابة فقوله بتكفير من سب الصديق وهو قول قوي لانه لا يسب الصديق عمر ويبغضهم من في قلبه حبه خاطئه منهما فيما نعتقد نسأل الله العافيه والسلامه ما صحة الحديث الذي يقول ياتي يوم القيامه يوم القيامه يقولون إن ائمتهم بلغوا منزلة ما بلغها ملك مقرب يا نبي المصطفى يقول اهل البيت الاصحاب زع ما قد بلغ يقول في كتاب الله اسميها الحقوق الإسلامية يقول فيه في ان ائمتنا اهل البيت اللي راسهم علي هم المنتظر اللي في, في هذا يقولون يقول انهم بلغوا منزلة لا لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل يعني فوق الأنبياء يعني فوق الأنبياء الله ما فهمت الحديث الذي يقول يأتي يوم القيامة كل ألف من الناس يدخل الجنة واحد ويدخل النار سعة سبعين هذا صح ولا حديث صحيح الرسول أمر يا أورادم يوم القيامة يا أورادم يوم القيامة لا يهدي بعد النار يقول يا رب ما بعث النار قال من كل تسعمئة من تسع م... كل تسعمئة وتسعين ومن كل آلت تسعة وتسعة و وتسعة وتسعة وتسعة وتسعة لكن قال في الحديث إن منكم امتين ما كانتا في حديث لكثرتات يأجبهم أجوز هذه الأولان كفر كلهم والسلم واحد هذه على كفر كفر في قديم الزمال وحديث وأنا كفار أكثر بالكثير بالكثير وأنا جنة جنة قليلون ومع ذلك يأتي على أبو الجنة يوم وعليها زحان وعليها الضغط من داخل الجنه فالنار اعظم اكثر لان اخر الخلق يتبع هواء ويعصي مولاه ولا يطيع الرسل ولا ينقاد لما جاؤك هذه حال الاكثرين كما قال سبحانه وما اكثره الناس ولو حرصت بمؤمنين ويقول سبحانه قليل من عبادي الشكوك ويقول عز وجل الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما ويقول في قصص الانبياء إِنَّهِ يَلَّا إِلَّا هذا كل قصة إِنَّهِ كان أكثرهم مني هل الجهاد في سبيل الله جهاد أصغر كما دل عليه معنى الحديث المذكور الضعيف مع أنه لا يمكن أن يجاهد في سبيل الله إلا من جاهد نفسه حق الجهاد وأنزمها حتى أراد أن يجتهد في سبيل الله الجهاد هو الجهاد الأكبر كما تقدم وجهاد الأكبر لأنها إن العلماء هذا الحديث وقالوا إنه يقتضي أن الجهاد في سبيل هو جهاد وهذا خطأ إن بدل النفوس بدل الأموال في جهاد الأعداء ودعواتهم الإسلام وإنصالهم منظومات الجهل وكبر هذا أمر عظيم فوق ما صبره الناس فلهذا صار الجهاد في سبيل الله بذل النفوس بدل الأموال وغادرة البلدان وغبها للأوطان والأولاد والنساء هذا الجهاد وجهاد جهاد ثم يرجع الناس منه الى جهاد الأسطر جهاد النفس على ما يعتريها من نعم المعاصي وسيئات وعلى ما تقيم عليه من خطر ونقصان فهو يجاهدها لله حتى تستقيم ولا شك أن الجهاد الأكبر من يحصل في لجهاد الأسطر جهاد النفس حتى تستقيم على الله حتى ترضى بالجهاد سبيل الله حتى تقدم النفس والمال هذا هو شأن المؤمن يجاهد نفسه ويصبر على جهاد كبار لما يعلم بذائم الخير العظيم وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أمه وغيره أنه قال ما من أحد يموت لهم خير عند الله يتمنى أن يرجع إلى, إلى حياة الدنيا إلا الشهيد في سبيل الله إلا الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيغدل عسر الله لما يرأي هم الشهادة في سبيل الله والنبي سيقول إن أني أود أن في سبيل الله ثم, وحيا. ثم أبتل ثم, وحيا. ثم أبتل عليه الصلاة والسلام نعم. نعم. حضرت كلمة لرجل ألقاها في بعض الأمكنة وقرأ حديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد رونية ثم قال إنه لا يجود الهجرة من بلاد المسلمين إلى بلد آخر بحجة أن الدين ضعف وقال لا هجرة بعد الفتح فما رد عليه الهجره هجرتان هجره واجبه مفترضه وهجره فيها خلاب هل تفترض او تستحب وهجرة واجبة مع القدره هجره من بلاد الشرك الى بلاد الاسلام إذا لم يستطع اظهار دينه وبيان ما وجب الله عليه من توحيد الله والاخلاص له وبراءه من الشرك واهله ما وجب الله من الشعائر هذه واجبه كما هاجر المسلمون مكه الى نبينا بما حصل من الكفار من المضايقات والعمل والاجره الثانيه الهجرة بلاد المسلمين هي ظهرت فيها المعاصي والبدع وقد ذهب بعض اهل أنها انها تجب ان ظهرت في اي بلد البدع والاهواء والمعاصي من الزنا والخمور ونحو ذلك وجبت الهجره عند جميع اهل العلم وقال اخر لا تجيب ولكن يجب على المسلم ان ينكر منكرا هذا الطاقه بيده ثم رساله ثم قلبه كما جاء في الحديث ولا خير الهجره ومن قلب قال بوجوبها قال لان المعنى بالهجره الكبرى سلمة الدين وكان ذلك هنا إذا هاجر لما بعد مسلمة دينه فإن إذا بقي بين العصارات المجاهلين وبين البدع يخشى عليه يصيبه ما أصابه من البدع والذهام في المعصة فالقول بهجرته بين المسلمين المجاهلين بالمعاصي قول قوي حتى يسلم دينه من هذه البدع وهذه المعاصي الظاهره ومن قال لا تجد قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال مر أبكم منكر فليغير البدع ولم يقل فليهاجد. لا غيره فلهذا لا تجيب الهلاط من المعاصي ولا تجيب من بلا بشر. واحد لغة أرسل عن خطاب سبق أن تقدمته لسمحتكم بخطاب من الشيخ عبد الله ترسوني كفيلي وضح لك فيه إسلامي والحمد لله على هذه النعمة. وبالامس أعطيتني مبلغ ألف ريال بوقفة الكفيلي الترسوني وموقف الآتي. أولاً عندما سمع والدي بإسلامي هددني بالقتل. إذا رجعت في لمن هذا أقله هذا البيت يعني نعم نعم طيب البيت هذا نخشى طيب نعم هل الهجرة أفضل أم الجهاد في بلد تدعي الإسلام وهي تحاربه طاعت. طاعت. طاعت. طاعت. هل الهجرة أفضل أم الجهاد في بلد تدعي الإسلام وهي تحاربه هذا يختلف إذا كان هناك في البلد من يستطيع الجهاد وردع الباطل وإثبات الحق والميزان هذا له شأن هذا أفضل بقاؤه في بلده التي فيها الشر يجاهل فيها ويدحو إلى الله ويعلم الناس الخير ويستطيع الهراضين هذا الأفضل من هجرته يستطيع ذلك أما إذا كان لا يستطيع بل يقمع ويخشى, ويخشى, ويخشى, ويخشى, ويخشى نفسه فهجرة أو من بقائه بين قوم يقهرونه على الباطل ويمنعونه من الحق ويخشى عليه من الفساد وانكرار بقلب عن الهدى الى للدعة والسكون والراحة حتى يأنا سمين شكي ولا ولا حول ولا قوة غير الله يدعي البعض أن إفلاس المال مكروه وليس حرام ومنه اتلاف المال في الدخان ويقولون أيضا ان أن التحريم يحتاج إلى نص فما رأيكم في هذا القول إفلاس المال من أجل جنائي محرم بلا شك ولا وليس في خلاف بين العلماء في بل هو محل اجماع أن إفلاس المال غير امر مباح لغير امر شرعي لا يجوز لوجوه كثيره وادله كثيره لان المال جعله الله وخلقه الله لنفع الناس ولتطلى به الحوائج وجاهد به في سبيل الله وواسى به الفقير والمسكين وتقابل المشاريع الخيريه والمصالح العام فلا يجوز ومن ذلك قوله جل وعلا ولا تبذر تبذيرا قال العلماء التبذير اضاعه المال هي صرفه في اي وجه بصرفه في المسكرات بصرفه في الدخان بصرفه في المعاصي طرحه في البحر وما اشبه هذا هذا من تبعنا التبرير وكذلك إسراف. الله على الاسراف الله نهى عن الاسراف ولا تسلفوه بل الاسراف الزياده على الحاجه فاذا كان الزياده على الحاجه تمنع فكيف ب ب ب ورأسا كذلك ما صح في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم غيره بن شعبه قال ان الله يكره لكم والله يسخط لكم قيل وقال وريضة المال وكثرة السؤال فخبرنا أن الله يسخط لنا قيل وقال وكثرة السؤال وريضة المال فالله لن يسخط هذا وما سخطه الله لنا يجب على طلب في أدلة كبيرة غير هذا <تصفيق> الحكم وضربه بالدخان والمسكرات لا ريب أنه من الكبدير ومن الحراب لا شيء مع ما هو تقرر ومعلوم معلوم خون الدخان من أكباء الضارة والله سبحانه إنما بحل الطيبات حيث قال عبد وجل جل لك ماذا احل لهم قال الله قل للنبي قل احل لكم الطيبات ولا يقول عاكرون لا طبيب ولا طبيب إن الدخان من الطيبات فعلم حيث يصرق القرآن أنه ليس من المباحات وقال سبحانه في وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فكل شيء نسب طيب هو من قسم الخبائث والله بعث لابيه وصلى الله يحل الطيبات من والمشارب والمراكل والملابس وغير ذلك ويحرم الخبائث التي يضر العبد ضررا عظيما اما غالبا واما محظا والتخام ضررته بمحظه خبيثه لا خير فيك نسال الله العمين. أنا. الحكم في ذبيحة تارك الصلاة هل يقول الأكل منها الصحيح أن تارك الصلاة متعمدا ولو كسبا من جهد الوجوب كان في هذا الصحيح فيه من أقل العلماء ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح العهد الذي بينه وبينه الصلاه فمن تركها لقد سفر وقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل ومن الكفر والشركه الصلاه وقال في امراء السوء لما ساله الصحابه عن جهادهم قال لا الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان وفي رفض اخر ما قاموا فيكم الصلاه فدل على ان ترك اقامه الصلاه كفر بواح لان جعل بمنزله الكفر بواح فعلم ان عدم اقامه الصلاه كفر بواح ما جحدوا ما فيكم الصلاه قال ما اقاموا فالذي يتركها ولا يقيمها ليس من المسلمين هذا هو الصواب وذهب جوع من العلم الى ان كفره كفر اصغر لا كفر اكبر وان ذبيحته تحل ونجحه صحيح للمسلمه لأن كفره كفرا كفر أصغر من كفر يسير بها و الكفر من حلف الله من جراح السلحف بغير الله او قالوا الله و فلان او ما اشبه لك ان هذا معنى الحديث وليس معناه انه كافر وكفر أكبر فالصلاب القول الاول جاء أن الرسول أطلق الكفر وجاء بلغض ألب بين الكفر والشيك والكفر معرف والشيك معرف والشيك أكبر ولأدلة اخرى والله سمى جعل الصلاة أيها النبي عمود الإسلام جعل عمود الإسلام فالمقصود أن تاركها على الأصح كافر وكفر وعلى هذا تكون ذبيحته غير شرعيه تكون ذبيحته مية لا م. ولا يرضي معي شيء ولا يرضى يواكل دعوته ولا يرمى عليه, عليه, عليه, عليه السلام الله يرفع عليه السلام لا يوجه ويجرم التيران الله يرضى السلام ولا يرضى عليه ولا يرضى عليه هل يجوز لي شرعا ان اقوم بتجهيز لوازم الدفن بالنيابة لزوجتي من دفن وكفن والخلاف ما ادري ايش قصدك ولا التجهيز المالي اذا كان لها مال من مالها فيدرك لها مال فاعلم الرافعه انت والورع الواجب يكون بما من التجهيز من الكفن وحفر القبر وناولها واذا كان لها مال تجهيزها من مالها مقدم هذا ورع ما هي الامور التي يتحقق بها التوحيد وما معنى الشرك والظلم التوحيد يتحقق باخلاص عباده لله جل وعلا والايمان بانه مسحق العباده وانه واحد في رؤويه واحد في الهيته واحد في الاسماء وصفاته وانه سبحانه لا شفيه له ولا شريك له لا, لا في افعاله ولا في اقواله ولا في صفاته ولا مسحق عباده هو الله وحده لا يسحقها سوى سبحانه وتعالى مع الايمان بكل ما خلق الله به ورسوله واحلام ما احله الله ورسوله وتحليل ما حرمه الله ورسوله هذا هو التوحيد هذا هو الايمان الهدى الذي يكون به العبد مسلما ايها ما هي الامور التي يتحقق بها التوحيد وما معنى الشرك والظلم اما معنى الشرك والظلم فظاهر الشرك معناه جعل الله شريكا في يدعوه مع الله من ولي او نبي او شجره او صنم يدعوه مع الله يستعين مع الله في إلى الى غير الله هذا هو الشرك ويطلق ايضا على الشرك يعود الله لأنزل الدرهم والدينار فعيس عوجه الدنار فعيس الدرهم وهكذا دياء نوع من يشرك الأصحاب ويطلق ايضا على كل من كفر قال وشرك كل من كفر بالله لأن جحد ما أحلى الله أو جحد ما حرم الله أو سب الله ورسوله وسمى كافره وسمى وشركه لأنه بفعل هذا أطع هوا وشرك هواه العباده مع الله وأطاع أوامر الهوى والشيطان وصار كافرا لجحده ما أوجب الله كجحده وجب الصلاة أو جحده وجب الصوم رمضان مع القطاعه وج أو جحده عباد الله من من ابن الظل أو البقر أو هبوط المباحة عنطر الشعير من أو لله أو سبه للرسول الله أو استهزاء س سذاجة الله ونحو ذلك هذه أنواع من الكفر والشرك نعم قرأنا في مجلة الدعوة فتواكم بجواز التبرع لاطفال العالم مهما كانت جنسياتهم ودياناتهم بشرط أن لا تكون دولة معادية ومن المعلوم أن هذا التبرع على إطلاقه له أضرار وخيمه على الإسلام حيث أننا لا نستطيع ضمان صرف هذه الأموال على الأطفال حتى وإن حصل صرفها عليهم فإن هذا يعني أننا نوفر هذه المصاريف لتلك الدول التي هي بطبيعة الحال دول غير الإسلامية ولا توجد دولة غير إسلامية إلا وتنصب الدول الإسلامية العداء وههم يصنعون الأصلحة وجميع وسائل الفساد لدم الإسلام إلى آخر ما موضوعه الضعفاء الذين يحصلون إليه الطالب يجمعون أهروا أو كذلك أو إذا يجمعون ويرشون إليه النفس إذا تولى ثقة أو لا تولى قضاء مساعدة لإنقاذ الطالب لا نبلهم ليسوا من أصحاب المحاربين لنا. لا وإنما هم أطفال مستعملين أو معاهدين أو أهل الجزية أو ما أشكر كما نعطي ضمانات الجزية ونعطي الكفار أنفسهم النبي صلى الله عليه وسلم أذن في اعطاء كفار غير المحاربين واذل لاسماء أن ترضي أمها كافرة إما لها أيوه. والله قبل ذلك يقول جل وعلا لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتبوا الدين ولا يخرجكم من دين أن تبروا وما تقصدوا إليك الله يحب المقصدين والضعفاء من, من أطفال وغيرهم وإن كانوا مشركين إذا كانوا تحت الاستعمال, الاستعمال عندنا أو معاهدين أو ما أشبه ذلك أو في بلاد من أبدان لا تئين ولا مانا من يحسان إليهم قرأته في مقلة المسلمون لكن ضعفها المسلمون أولى أطفال م. المسلمين وضعفها أولى وإذا فلسة ساعة ودعيها ليلها ولا ولا, ولا, ولا, ولا لا بأس قرأت في مجلة المسلمون مقال لمحمد الغزالي يقول فيه لا مانع من تولي المرأة القضاء وقد روى في عن عمر أنه ول الشفاء امرأة من قومه وقال أريد وانا أعرض الإسلام في بلاد أخرى الا اغير أغير سلوكا في هذه البلد ويرى بعض فقهائنا أنه لا حرج فيه فإن كان مقتل هذا أولا ضعيف الذي عليه مرحل هرأة العلم أنه لا يجوز طراء تولى شيء ناسبها إذا رأى مدرسة تدريس طب وأشبهنا أما أنقضاء فلا يتولى من الرجال هذا الذي عليه مرحل هرأة العلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفح قوم ولوا أمرهم راح هذا حديث عظيم رواه البخاري وغيره وأما الأثر عن الله فلا نعلم الصحة ولا نعلم له, له, له أصلا نعم إذا أتى, الرجل المسجد اذا اتى الرجل المسجد لحاجه الاستراحه ثم نوى ان يعتكف مده ساعه في المسجد فهذا قائد ما, ما. ما يعلم له ما يعرف بعد ذكر العلماء انه لا باس في هذا الاعتكاف لو ساعه اشترى بعضهم يوما كاملا ولكن ليس عليه دليل المقصود اذا نوى الاعتكاف في المسجد بعض الوقت فلا حرج فيه ولا نعلم فيه ما يقول هل الحجامة تفسد الصوم أم هي منسوقة؟ ماذا بشيء لعبها؟ منهم من هم من رعاها تبطل الصوم لحد يفترى الحاجم والنحيوم ومنهم من رعاها لا تبطل لحد يفترى الحاجم والنحيوم أنهم كانوا يتركون وإكفهون إلى النهجة الضعف وإختار العلم بذلك ذلك ومشهورة أنها تبطل الصوم وأن آخر الأمرين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تبطل الصوم ولكن جلاله سبحانه فيها جل وعلا والحجج فالأولى طويله فالاولى بمؤمن لا يتباعد عنه هذا والحكام في ديننا هذا ولا يحتاج الا بالله لا اي يعني لنا لا سبحان الله سبحان الله شيخ رد عليه هو بيقول إن الشيخ الغزالي يعني بيقول ان احنا إن بعض الدول لا حرج في فان كانوا يقتنون الكلابه فليفعلوا فمالك ابن أنس يرى الكلاب ظاهرة، وأهل الكف لهم كلب يلازمهم، وإن كانوا يسمعون الموسيقى فليفعلوا. فالغزال وابن حزم يرون السماعة يعني حقة الملاهي. هذا الكلام غاسر. هذا الكلام غاسر. اللي يتبغى الغسل الغسل هذا ما اللي يتبغى الرخص يحلك. فاا فهل... فهل... فهل... بن حزم ومن طلق القول في إحلال المزامير وألق الملاهي والأغاني أول غاسر أو الممكن. وقد ضعف الحديث الذي جاء في تحريمها بغير حجه فقوله فاسد كذلك قال مالك في طهاره الكلاب ه هو فيه الزهور وقالوا راون جاهزتها لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يغتر بناء بلا سبع مرات اذا ولغت البناء بلا سبع مرات هو بالسرعه وقال انها النجاه ولهذا الحديث طهور بناء الحديث ثم طهور مالك رحمه الله ان انه لجا الطب فقاله الجماعه ولكن الطواب ما ليس من هذا النجاح يا مطروحون هنا حدث والإنان لسنا للأحداث، الأحداث الحيوان، أما هنا في الحقيقة من نجاتنا لهذا ولأنه يدل تدل على أن تنجح نظر مالك في هذا المرور إنه الله لا إذا عاد على الصيد الله الصيد هذا مستحيل، كلب الصيد صيد وفخ، من أجل نفسنا، لكن الله المسلمين إذا صلى الرجل الصلاة منفردا ثم عاد في جماعة، بهذه الصلاة الأولى الفرض أم الثانية؟ أولا هي الفرق لنصل النبي صلى الله عليه وسلم قال لما كان أمرها نبي أخرى صلى الله عليه وسلم قال وصل السلاة لوقتها فإن وقتها لا مصلي فإنها لكنافرة ولا تقول صليت فلا وصلت هل الأفضل أن يقال بعد الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد أم, أم اللهم ربنا ولك الحمد كله جاء كله جاء لنفسنا يعني هذا اربع الفات اربع جمل ربنا لك الحمد ونبدا ولك الحمد ربنا اللهم ربنا لك الحمد الرابع اللهم ربنا ولك الحمد كلها اربع جمل طيب نستعمل هذه فالله اكبر الحمد لله الله اكبر الايمان من فرز اذا زار المؤمن المريض فما هو الدعاء الذي يدعو له فيه وما هو دعاء الرسول عندما زار المريض لما ظهرنا نحن على ظهور إن شاء الله وظهور إن شاء الله ويدعون من الرحمن الآب. بعض التجار يشترون السيارات ثم يعرضونها للبيع المؤجل بزيادة بزيادة بي... بمبلغ نصف سمنها المعروف ولمدة ستة سنة أو ستة عشر. فالهذا الربح فيه شبه من ربح لأنه اشترى هذه السيارة وهو يلمو بيعها بربح. فعلى هذا قائد هذا سمعناه سائر كثيرون وهو بعض الناس وشخص معين يدعوه يشتري السيارات باثمان باهظه الى اجل معلوم ثم يتصرف فيها بعدها بطرقه خاصه لا نعلم فيه باسا اذا كان رشيدا ليس بسفيه ولا مجنون فالعاق الرشيد هو يشتري الى اجل باثمان طبيعه ويصرف فيها بعدها يكون في يبيعها بأراضي ويبيعها بأشياءهم في الصبر نحرت في ذلك وقد اشترى السلعة بثمن باعر إذا كان لأجل ويشترى النبي صلى الله عليه وسلم البعير والبعير البعير البعير البعير البعير البعير البعير البعير من والبعير فالحاصل ان الشراء يختلف قد يشترى البعير بأبعرة والشات بأنواع من الغنم قد يشترى المتاع بأنواع كثيرة من النقود وغيرها فالحاصل ان اذا اشترى السجارة التي تساوي عشرة ألاب شراء بعثين ألف وبثلاثين الف في اجل او الى اجال ولا حرج اذا كان العاقل الرشيدة لا لا حرج بالله يوجد بعض المجاورين المساجد وغير المجاورين ولا يشهدون الصلاة فلماذا لا يؤكد على ائمة المساجد المتساهلين بالرفع عنهم لقاوة المتصفة <تصفيق> نسأل الله ايب انهم هذا كثير والمقاوة اذا كفرت فلقياه بواجب الانكار لها ولكن نسأل الله يعين الهيئات والأئمة على قيام واجبهم لأن التاركين للصلاة والجماعة كثروا جدا حتى شق على الأئمة تتبعهم والإنهاء بهم وحتى قل أن يوجد من يساعدهم من الهيئات على ردها هؤلاء الحق وعلى قيامهم بأمر الله فنسأل الله يعين المسؤولين ويعينهم من الكسل والضعف ويمنعهم التوفيق والهداية والشجاعة لقمس الحق ونقص الحق والدعوه في إليه ولا شك ان هؤلاء الذين دعوا للصلاه بجماعه قد لهم منكرا وشابهوا اعداء الله منافقين واحدثوا حدثا في الاسلام يضر المسلمين فالواجب على من له قدره من ابائهم واخوانهم واجيرانهم ان ينصحهم ويرفع بأمرهم عند الامتناع الى ولاه الامور إلى الهيئة لعلها تفعل ما تستطيع في دعوتهم الى الحق والزامهم بالحق ووعيدهم اذا تخلفوا بالسن والادب ومتى تكاتف, تكاتف أولياء, أولياء الأمور من أولياء الأولاد واشباههم من أعباء وإخوة من كبار ونحو ذلك متى تكاتفوا مع الهيئات في هذا ومع المساجد يحصل خير كثير إن شاء الله لكن يسأل الله إياه بهم حتى ينكروا منكر وحتى يرفعوا أمر المتخلفين وحتى يساعدوا مع الهيئة في هذا الأمر العظيم الرؤية أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالقبلة لشيخ ونهى عنها شاباً. فهل فهذا الحديث صحيح هذا, الصيام. هذا الصيام هو الصيام صيام رمضان كان النبي سيقبله وصائم ويباشره وصائم عليه الصباح والسلام فالصائم له يقبل امراته فله يباشرها وصائم إذا كان يأمن مقوعاً لاحشة إذا كان شهوته ليست سريعة ولا يضره ذلك فلا حرج عليه أما من كان شهوته سريعة يقبل ينزل المريض أو يخشى يجانا فإنه يجتنب ذلك ويروى أنه صلى الله رخص لي أنه رخص للإنسان في القبلة ومنعها آخر فنظر في ذلك إذا مرخص له شيخ وإذا الذي نهي عن ذلك الشاب هذا لو صح يسأل له رواه ابو أبو داون يسأل لكن لو صح فوجهه أن الشيخ الغالب أضعف أضعف شهوة والشاب اكثر شهوة وأقوى فلهذا نهي عن الباشرة لقوة شهوته ولكن الحديث ضعيف والحديث صحيح دالت جوازه للجميع يعني الصحيح ذال على جوان مباشرة للمرأة وتقبيلها في الصوم من الشاب والشيح جميعا إلا من قوية شهوة المخافة من الشر فلا فينه يترك في ذلك ولو أنه شيخ بعض الشيوخ أشد شهوة من الشباب نعم <تصفيق> سوانزه <لو> مذيء <تصفيق> الشيخ المذيء ما يضرعه الصحيح المذيء ما ما يضرعه الصحيح لأنه يجعل يخرج سريعا ولا مثل الملك المذيء شيء بذل يخرج بطاف الذكر عند تحرك الشهوة فهو لا يضر الصيام على الصحيح بعض العلماء يقول أن يفطر الصائم ولكن الصائح لا يفطر الصائح ولا يضر ما دركت حد هذا للمني لو الراجل الأخ يسأل بل لو أمنى يعني المني لا أمنى, لا امنى عالي عالي. يفطره المريء وعلى أن يعيد ذلك اليوم يقضيه ولا عليه كفاره كفاره في من اما أما من سبقه المني بسبب العادة السرية أو بسبب لأنه قبلها وسل عملي فإن يقضي ذلك اليوم وليس عليك فاربات هذه قضاء والحذر في المستقبل يتساهل بهذا العمل ما درجة حديث لا يصلي الإمام في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة الذي يأذكر فيه أنه ضعيف الذي يأذكر فيه أنه ضعيف هذا اللي يأذكر فيه وسوف يراجعه إن شاء الله ويأذكره في جماعة الآتة من باب التأكيد إن شاء الله هذا المحموم إذا سبح وهلل هل يعتبر هذا كلام ويصلي مكانه؟ لكن على وعلى ضعفه تغيظة الظاهر فان الأولاء لا يصلي في مكانه. لأن إذا صلى في مكانه يخشى يظن الناس أنه يصلي غريبة أو هو يس يظن أنه غريبة. يرفع صوته في التكبير أو بالقراءة في الليل أو ما أشبه ذلك. إذا انتقل عن مكان الصلاة يكون أحبط. لا يظن أنه في الصلاة أو يظن غيره غنى في الصلاة. <تصفيق> هل يجوز له؟ لا المني طاهر والمني نجس المني طاهر يحك ويخرج فلا بأس وإذا فصل هو أحسن أما المني هنا يجلس لكن يرش بالماء ونضح كذا هل يجوز لمأموم أن يكون إماما إذا كان متأخرا عن بعض الصلاة يجوز مأموم أن يكون إماما مثل تحدث حادث على الإمام فاجتنبه الإمام وقدمه يصلي بالناس لا بس يصلي في الناس فإذا انتهى الصلاة وهم جلتوا ويكمل ما فاته هم بسلموا بيه اذا بطيها اذا أكثر أكثر عادي لأ. عادي هل يجوز لمأموم ان يكون اماما اذا كان متأخرا بعض الصلاة يعني المأموم نفسه مسبوك يعني صلوا الجماعة بعدما افرر الجماعة أحد المأمومين يأم يا أمه من, من جاء من يعني مسبوح هي مسبوح هذا اللي لا بأس لا أسلاب لكن ترفوا ذلك أول لو صح لو فعل ما صحت صار لا صحيح صح لكن ترفوا كل واحد يصل لنفسه صل كل واحد يسلم لنفسه أولى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ركض معه تراه من عود كانوا في سفر يأخذ التبوح فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم لعدة يوم يا حاجته حاجتك صلاه الفجر. فلما تاخر عن الناس اقام الصلاه وقدم عبد الرحمن الاول فصلى بهم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم قد صلوا ركعة لاشار فرجع عبد الرحمن تاخر حتى يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم لاشار اليه يكمل صلاته وصف معه النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم فلما سلم عبد الرحمن قام النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة فقام هيا ولم لام النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بل صلى كل واحد طرقه التي لا تدخل هذا اللي ينبغي لما بنفسي. بنفسي لا من من من بعض الصلاة أن يصلي بنفسه مكمل بنفسه ولا آخر مكمل بنفسه وهكذا لا يهم واحد أحد منهم كل واحد كمل نفسه. نعم. إذا كان الإمام يعرف أن ها الناس اللي جو ما يعرفون قراء الفات وما يحسن قراء الفات الإمام يعرفهم. لا يصلي كل يصلي وهم الناس تقول ما هو بلي يعلمون ما يعلمون بعدين. تعلمون بعدين. ما دام خذوا بعض الصلاه سنوا نفسكم كملوا نفسكم فهو الجهاله علماء في الوعد كمل نفسه والتعلم بعد ذلك لما يعرف ذلك يتعلمها وقت نعم بيه. امام جاء وهو محدث وتقدم بصلاه الجماعة ناسيا انه محدث فذكر بعد ركعه او ركعتين فما حكم صلاه المامومين يقدم وعيبا منهم على الصحيح يكمن به واذا ذهب يتوضا وعاكسوا انتظروه والسلام يوم لا فلا باس او انتظرون المصلين حتى يصلي بهم ويكمل بهم صلاته وينتظروا حتى يسلمهم فلا باس لكن اولى والافضل انه يقدم ما يكمل حتى لا يحبسهم ولا يضرهم يقدم يصلي بهم وهو بعد ذلك يتوضا وما مضى صحيح صحيح هذا صواب. بعضها العلماء ان يرى صلاتهم وانهم يستأنفونها من اولها لأنه دخلها محدثا هذا قول جماعه من العلم وان المسلم من اولياء يقدم واحدا منهم يكفيها الاولياء من او ينتظر الامام حتى يوجهه يصلي في به من اولياء وصلح انه لا هذا وذاك بل فل يستبل بل هو يستخلف واحدا منهم او يقدم واحدا منهم حتى يخلي به ما بقي من صلاته فلو دخل يا شيخك الله اذا صلى اربع رفعات مع الامام ف وقام في الركعة الخامسة. تنتظره. تنتظره. هنا ما تبوم معه. طيب. تنتظر حتى يجلس وما يسلمه. تنتظره. الله سبحان الله. فإذا قلت ركعتي جلس. أنت ومن معك الذي أعرفه أنه ذاك. لا يقوم معه. فإذا ذهب الصلاة وسلم سليمه. يا الله. في جئت الركعة الأخيرة فترك الركعة وتشهد مع الإمام. وأنا مثلا في صلاة المغرب. فأتيت الركعة الثانية في جيسي موضعه. أجلس، أجلس، تجلس بعد ركعة الثانية، ثم تقوم تأخذ ركعة الثالثه بذلك النظام رجل أدرك ركعة مع الإمام، فهل يجهر بالقراءة إذا أتم، إذا تسلم إذا كانت إغاثة جهريّة، وما أدرك إلا واحدة فهي أول صلاة، فاذا قام يقضي جهر بالقراءة، جهر لا، شو على من حوله؟ الثانية، ثم يصير في الثالثة والرابعه لأن الصحاة التي أدرك أولها ما أدرك مع الإمام هذا الصحيح وما يقره اخرها آخرها سيصير في الجروب الثانيه التي يقرها العشاء مثلا أو المغرب وهم ثم يكمل بالسر بقيتها كأنها كان مسلها واحدة كعبهم يقول أن الإمام إذا أحدث أنه يجب عليه أن يبقى مستقبلاً للقبل هو أن لا يقول بلسانه يأتموا لأمذككم وإنما يشهر إشارة هذا ما حصل. قطر الثلاثة يتكلف في بعض. عندما تبقى في الحديد بطل سواء انصرف او لم ينصر. لا. أو ينصرف أطلع الصلاة يعني إلى لا لو او انصرف او ابطل صلاةه بنفسك لان يحشى علم الحديث اضطر الى الانصلاة يقطعها بنيته ويقول لا الانه يجرد او يخذ بيده ويقدم. ما في لو انحرف طمي ماهي باسه يقول لي انفسي ااتمو الانفسي طمي ولو يقطعها ولو يقطعها يقطعها ويقول له تقدم احد منهم وصليه يفهم الله. لا أحد هذا ولا مخيم هم يقدم واحد هل أحسن أن يقدم واحد حتى لا يفترقوا يقدم واحد يس يسمني وينصلي يقدم واحد يصلي بيه بيه. لا يبني عصا لا يبني عصا يبني على كل حال <تصفيق> اللي, با... اللي في الخلاف إذا أحد يبني أبي السهل أما الذي بعد احدث يقدم واحدا منهم قبل يتكلم وقبل يتحدث كان أفهم خاسة وكعتين مع المعلمة وقمت لكم كبير وقمت له واشاة وخف معه وقمت له واشاة وخف معه ما هي لا تجد تصل تصل على الصحيح معه إذا صلى الإمام على الجنائز فهي يجع يجعل الأفضل من قبل القبلة أم يجعله من قبله أي مما يليه وكذلك في القبر الأفضل مما يليه مما يليه سبع نعم إذا صلى الإمام على الجنائز فهل يجعل الأفضل من قبل القبلة أم يجعله من قبله؟ ما أدري كذا. زي <تصفيق> ما عليه عن برينس ماري. وكذلك رقبة الرجل أيوة، والصبي للرجل ثم المرأة ورجالك من جهة القبلة. أيوة. كجنازين صف الأول الرجال، أيوه. واللي من الصف الثاني هم اللي كانوا متأخرون. كاي صلاة كاي الصوم كاي الصلاة يعني كاي الصوم. أيوة. يلي يلي الإمام الرجال. <تصفيق> ثم الرجال الصبي في الجنائز <تصفيق> ثم النساء ان يجهد القبله هذا هو السلوك <تصفيق> إذا اما الرجل القوم فلا يؤمن في مكان أرفع من مكانهم ما درجه هذا الحديث الحديث معناه صحيح ويرجع في الحديث الصحيح ما يدل على ذلك لكن ارتفاع قليل لا يضر وما حوله مثل المنبر ونزل على المنبر ونزل من على المنبر وسجل في على المنبر والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومع تلافه أما بعد فقد جميعا هذه النتفة المباركه التي حولها أصحاب الفضيله شيخ صالح الهيئة شيخ الشيخ إبراهيم الأل الدول في موضوع الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام وقد جاد وافاد وبينا ما ينبغي بيانه واوضح المضار الكثيرة في مقام المسلم بين اظهر المشركين والمضار كثيرة ايضا في عدم هدر ما نهى الله عنه فجزاه الله خيرا وضاعف بثبتهما وزادنا واياكم واياهما علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا ومن على جميعا وعلى سائر المسلمين بالاستقامه على امره والتوبه لما يوظبه والعافيه في الهتاف ايها الاخوه ان الهجره امرها عظيم وقد كان المسلمون في مكه في عهده عليه الصلاه والسلام في اذى شديد ومضايقات من اهل الشرك حتى اهضى ذلك الى قتل بعض المسلمين من اهل الشرك فلما اشتد الامر على المسلمين امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يهاجروا الى بلاد الحبح عند ملك فيها لا يضامن بجوار وهو النجاشي اصحبه هاجروا الى هناك هاجر دم غفير منهم من رجال ونساء والأمو هناك في أحسن حال وبحماية ثم اشتد الأذى بالباقيين حتى أجمع راي كهرة على فتن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فإن بذلك قدن الله له خروج إلى المدينة بعدما عاهد الأنصار على أن يحموه مما يحمون به نساءهم وابناءهم فتمت البيعه بينهم وبين الانصار عند العقبه في بناء واستوسك الامر في ذلك فهاجر بعض الاوائل من الصحابه قبل النبي عليه الصلاه والسلام وتقدم مصر بن يعلم الناس هناك ويرشدهم وساعده بعض الأنصار عزائم بن معاذ الله عنه <تصفيق> ثم هاجر الذي صسلا بعد ذلك وطلعهم مشركون وبدلوا الديه مئة من الابد من رده اليهم ليقتلوه فحماه الله من جدهم وغيبهم وأوصله مدينه سالم معافى فلله الحمد والمنة واستبشر به المسلمون هناك وقال بذلك سوق الجهاد مدينة وصارت العاصمة الأولى للمسلمين، وصارت مارس الايمان ومجمع المسلمين. ثم انطلق منها مجاهدون في كل مكان ينحل الجزيرة، حتى اجتمع جم الغفير وعدد كبير في المدي المدينة للمسلمين. كل هذا انبرغة حجرة وما فيها من خير العظيم. واجمع المسلمون اجمعوا نواه الإسلام على أنها باقية. ذكر ذلك اهل العلم ولما ذكر ذلك الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسيره عند قوله جل وعلا ان لم يتوفاه ملائكه ظالمين انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضافين في الارض قالوا الم تكن امر الله واسع فتهاجرون فيها فاولئك نواهم جهنم وساءت بصيره الا المستضافين من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حين ولا يهتدون سبيلا فأولئك أعسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفو والعفو فبين سبحانه أن الذين بقوا بين أهل الشرك فظلموا أمسهم بلقاه بين المشركين ولهذا فاسرت الملائكة وقصمتهم بقولها لألم تكونوا الله والله واسعه هتهاجروا فيها ثم جاء الوعيد فاولئك بقاهم جهنم وسائل مصير هذا وعيد من أقاب بين المشركين بيد عذر شرع لان قهده بينهم يكدر سوادهم ويسبب فساد قلبه وقسوه قلبه والطبع هذه وربما افضى به ذلك الى ان يرفع في دينهم ويرضى بناهم عليه من الباطل والشعر فيخسر الدنيا والاخره ويهلك في الدنيا والاخره ولهذا صحانه انه قال انا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين لا ترى انا رحمه فرجه الثلاثه قال ابو داود والترمين والنسائي باسناد وكذلك رواه ابو داوود باسناد فيه ضعف عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال من جامع المشرك وسكن معه ومثله وهذا وعيد عظيم رواه النسائي باسناد جيد ايضا عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال لا يقبل الله المشرك عملا بعدما اسلم او يزاهن المشركين يعني أي أي يعني حتى يذائل المسلكين حتى يفارقهم وهذا وعيد من أيضا فدل ذلك على وجوب مفارقة المشركين، وأن الواجب على المسلم أن ينتقل من اهل الشرك إلى بقعة يقود الله فيها ويضر فيها بينا ويشارك فيها إخوانه في أعمالهم الصالحة فيكثر سواء المسلمين ويكسل جمعهم ويعينهم على أعدائهم لكن استثنى العلماء من ذلك ما يقبل المشركين للتعليم والدعوة إلى الله ممن له قدر على ذلك لعلمه وفضله ولم الله على دينه مثله إذا كان له العلم ويستطيع أن يعلم الناس هناك ويدعو إلى الله هناك هذا هو السفنة وذهب بعض إلى أن الافضل أن يهاجر أيضا ولكن بتامل مقاصد الشريعه والنظر فيما تعنى به الشريعه من تحفيز الدعوه الى الله وهدايه الشرك الى الحقد والهدى فان اقامته بينهم للدعوه الى الله والتوجيه اليه وتوصيلهم بدينهم بدين الله وتحذيرهم انهم عليه من الباطل اذا كان على بصيره وعلى علم وكان لاقامته بينهم اثر صالح ومنهوج صالح فان افضل ان يقيم هناك للدعوه الى الله وتخشير المسلمين وتغليظ اهل الشرك والمقصود من هذا ان المسلمين الان على خطر عظيم من اعدائهم كان الناس اولا يخشون الهجره اليهم والانتقال الى الشرك ولكن الان نزل المشركون بالمسلمين وصار المشركون يخدمونها المسلمين ويخالطونها هذه من المصائب فقدوم المشركين في بلاد المسلمين وتجمعهم للعمل او لغير ذلك هذا يؤدي الى خطر عظيم لانهم ينتقلون باخلاقهم وشركهم وعقائدهم الباطله الى المسلمين فيخالفهم المسلم الجاهل والضعيف فربما استخدم بعض اعمالهم وعوائدهم وربما بال اليهم فشككوه في دينه وجروه الى الحذر من هؤلاء الذين عندنا والواجب ايضا الجد في ابعادهم وردهم الى بلادهم وعدم بقائهم بين المسلمين الا من فتحوا الضروره الى بقائه من ذلك الوفاء عنه لما جاء في السنه من ما يدل على ذلك كبقاء اليهود في فيبر لما دعت الحاجه الى اعمالهم ثم اجاه عمر رضي الله عنه والحاصل أنه ان أنه مجيئه الى بلاد المسلمين عمالا أو حدما أو غير ذلك قد سبق فيه نجلة سابقة لا فيه وما فيه من الأخطار وأن دولة رفقها الله قد قلن لها هذا من جهة العلم فأجابت بانها حريصه على إبعادهم وإلهاء عقودهم إلا من تجد الضرورة إليه وعلى استبدالهم بغيره من من ينفع من المسلمين فنسال الله يعينها على ما وعدت به وان يوفق هذا الخير وان يزيح عنا اهل الشرك واذا كان هذا مع الدوله فالواجب على احياء المسلمين وعلى اخوات المسلمين في كل مكان ان يبتعدوا عن استهلاكهم والمزيء بهم الى اهل البلاد وان يحذروا ذلك لا عمالا ولا هدما ولا مربيات ولا غير ذلك بل يجب الحذر من ذلك وان لا يستورد منهم احد لا يرى من الأهرار إلا على ما تراه الدولة مما تجد الضرورة إليه أما أبراد الناس يجب الحذر من ذلك وفيما يستر الله من المسلمين كفاية عن هؤلاء الكافرين هذا من نسبه العموم وكيف بالجزيرة العربية الجزيرة كانها عظيم الرسول صلى الله عليه وسلم أمر باخراج شيء منها يهود والنصارى من والشب أمر بحياته وعند موته أوصى باخراجه من هذه الجزيرة عليه الصلاة والسلام وأن لا يبقى فيها إلا مسلم يمهد الإسلام ويمنبع في الإسلام ويمنطلق الدعاة إلى الله عز وجل ومجاهدين فلا يجوز أن يبقى فيها دينات فلجب أن تطهر مما سواء دين الإسلام والهجرة كما تقدم مفتررة وزي واجبة على من كان بين المشركين حتى يكون بين المسلمين حتى ينتقل عن مجامرة أهل الشرك لا لو يدلو لا لو يشكك فيه لا لو يسيط عن الهينا لا يوعي الانتقال من بلاد شرق ويبدأ الوسعة بالانتقال عنهم والذهاب عنهم إلى بلاد المسلمين أو إلى أي موقع يرضو فيها السال ويرضو فيها العابرين من شريء أولئك المتهين إلا مصنعة الذي لا يستطيع حيلة ولا في سبيل فهذا يؤجل أمر حتى يجعل الله فاضي ومخرج مع وجوب الحذر. من سر وعدم الركون إليهم وعدم الاختلاط بهم وعدم البيل إلى ما يقولون ويدعون إليه إذا تلي بالمقاب عنده ويعزه الهجرة ثم الهجرة فيها مصالح أخرى فإن الرجل يتمكن من تعليم اولاده من الإسلام من حماية اولاده من شر كثير يتمكن ولو صالحات الصالحات يتمكن من التعاون مع اخوانها بالرغم والتقوى الى غير هذا المقاصد العظيمه خلال بقاء فيها الشرك فانه اذا كان جاهلا ليس عنده علم يستطيع الدعوه به الى الله فانه يضره بقاءه معه ضرر عظيم. ويخشى عليه من ذلك انواع من الشر في اخلاقه وعقيدته فالواجب على المسلم ان يحضر البقاء بينهم ولهذا ذكر اهل العلم ان السفر اليه المحرم هذا بلادهم مش محرم ولو طلب العلم لا يجوز السفر اليه بل يجب استغلال العلم في بلاد المسلمين وبلاد المسلمين ولا يحل ان يسافر الى بلادهم لما في هذا من الخطر العظيم لا للرجال ولا للنساء لا للشباب ولا للفتيات يجب من ذلك وسد بال اللهم الا اذا كان المسافرون رجالا قد تبصروا في دينهم وعلموا ما يعينهم على الدعوه الى الله وعلاقوا على اظهار الدين وكانت حالتهم يعني طيبه ومشهوره في اتزانهم واستقامتهم وصلاح احوالهم فلا بانع من اتحاثهم الى الدعوه الى الله أو الى تعلم علوم يحتاجها المسلمون ولا توجد بينهم في بلادهم بهذه الشروط التي لا بد منها وهي من اسلى من الخطر ومن أسباب إنقلاعهم بهم ناء فإذا كان السهم إليهم لا إليه يجوز فكيف ببق في البقى بينهم ولغابت بينهم هذا أخر وأشهر ولذا لهذا السنة بالآمِي بالهجرة في الله نستعدي لا تنكر الهجرة حتى تلقى التوبة ولا تنكر التوبة حتى تطوع إلى المغربها لا بد من الهجرة ما دام هناك بناء مادم هناك ده الإسلام فيها جهاد فإذا طلعت السلر مغربها انقطع الجهاد وانقطع قبول العمل وبقي إنساء ما عليه من أمل السابر وطلعت السلر مغربها لا يقبل من كافر توبة ولا من عاصل توبة كل من على حاله الأولى المسلم على حاله وعلى أعماله والكافر على حاله وعلى اعماله يتجالسون على الطعام وعلى غيره هذا يقول يا كافر هذا يقول يا مسلم كل قد انتهى. لا يستطيع هذا الكافر يتوب قد ولد ولا مستوى ولا حول ولا محبوب الا بالله ولا يستطيع موسى ان يزيد لانه انما زال بعدما رأى باب التوبه قد كما قال جل وعلا يوم ياتي بعض ايه ربه لا يفهم نفس الايمانه لم تكن اما من قبل او كثرت في ايمانها خيرا وهذا مطلوع الشمس من مغربها الواجب على اهل الاسلام ان يتكاثفوا وان يتعاونوا اينما كانوا الحاضره الناديه في الامطار والقرى على حفظ دينهم وعلى الاستقامه على ما وجب الله عليهم وان يتمسكوا بكتاب ربهم وسنه, وسنة في نبيهم عليه الصلاه والسلام وان يتباعدوا عما سوى ذلك فالمهاجر من هجر ما نهى الله عنه ولهذا قال عليه الصلاه والسلام المسلم من سلب المسلم من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه يعني المهاجر كان فالذي انتقى من هذا الشرك هذا مهاجر لكن اكملوا منه واعظموا حجرة من ترك ما لها الله عالي جميع الوجود ترك بهذا الشرك وترك المعاصي ايضا هذا هو المهاجر الكامل الذي تباعد عن جميع المعاصي لله لا للدنيا ولا للأراضي الأخرى فإن ترك ما لها الله عالي يبتغيه والله كالله يبتغي ما عند الله من الأجل والتواق هذا هو المهاجر على الحقيقة ولك مهاجر لكن هذا أكمل مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشئ للسطوع إنما الشديد الذي يملك نفسه عند غضب الذي يسرعون الناس يسمى شديداً ويسمى قويا الذي يطرحون الناس ولا في أقوى منه وأشدته منه الذي يملك نفسه عند الغضب حتى لا يقفل من الله مثل ما قال عليه الصلاة والسلام ليس المسكين بهذا الطواب الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرت والتمرتان وين الرجل في الذي لا يذغره منيه ولا يقف له الا الناس ولا يقف له عليه هذا هو مسكين ببالا كريمه هكذا المهاجر المهاجر العظيم المهاجر الكامل الذي جاهد نفسه حتى ترك جميع العاصم ها تستقام على عبد الله وها تبعد عن بلاد الشرك واستفر اليها وقال الله بذلك هذا رجل من الله وعلى وإنما يكون مهاجرا اذا كان اوليه مصالحه كما قال النبي كما قال النبي عليه الصلاه والسلام